يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَل وَنُ مكِنَ لَم فِي الأأَبْ وَنُورَ فِي الرععونَ وَهَا مَانَ وَجودَهُماَا مِنهُم مَا كانَوا يحذَون وَأَوْحَن إِلَ أُِّ مُسَ أَضِرِي فَإِذاَا خِفْتِ عَلَْهِ فَقهِ فِي اليَِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحزَنِي إِ رَدُّ إلَكِ وَجعلُ مِمُرسَدين فَْلتَ قَطَروا آلُوا فِي الرعَونَ لِيَكَُ لَم عَدُ وَ وَحَزَنَ إِ فِ الرعَوونَ وَهَا مَانَ وَجُنودَهُ مَا كانَوا خَطئين وَقَالَةِ مرَةُ عين اللي وَلَك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 على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من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 لَمَّا بَلَغَ شِدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِّزُ الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَسَتَلاَ ثُمَّ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فغَفَرَ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 وصلى عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابتي استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين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 شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله, إني أنا الله رب العالمين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 إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عُقْدَةَكَ بِأَخِيكَ وَلَنَجْعَلَ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا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 لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلني اطلع الى اله اله موسى لعلني اطلع الى اله موسى وان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 بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن نانشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر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 قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا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 إنَِّهُ الحَقُّ مِ رَبِّنَ إِ كُ مِنْ قَبلِهِ مُسلْلِمين ألائِكَ يُؤتَونَ أَجرْرَهُم النَّّتَينِ بِمَا صَبَهُ وَيَدَرَونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيئَةَ وَمَِّ رَزَقُنَاهُم ي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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا دَرَنَا الَّائِ إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيانا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يهتدون ويوم يَكُونُ الْمُرْسَلِينَ فَعَنِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ لا فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ من وربك يخلق ما يشاء ويختار مَا كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وَهُوَ الله له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون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 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو عظيم وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ قَيْ لَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر لولا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 فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل